كانت أول يوم بالأصل بدوي حملها حملنا على غير كبير حملها تايد ولا هي بهردية تعتزم وتقول خير خير قبل ما يظهر شعاع شمسي حية ابتدت مشوارها صعب العسير نراها. وصاجه في يديه من عجينتها على صاجه تدير عقب ما خلص فطوره للحمية روحت يم الغنم تعلف شعير ووردتها الماء على جال الركية دلوها فوق السواني له صرير شدت المحزم وصاحت للرعيه واكتفتها للمرأة والغدير حافية وعصابته عشرين طية وللحطب فعورها سيف شطير مع والشمس عادات شوشلية والحطب فوق الجحش كبر البعيد واتدار بهمها لجودية من كبير الظاني تطلب للصغير والصمير لو داوز بدات هطري والعشا مرقوق ما مثله يصير حال بدويات نحطرية واختلف طبعا نولها كثير حملها في حملها دايم هنيه من عزير الحمل بد البليسير عقب ما اسمه مع الروح الصخية اصبح اسمه من عقب هذا عبير عقب ما ذوب على دور الضحية صارب الموضة لها دور خطير عقب ما هي بالغنم صبح عشية صارت بسوق ذهب بس تستدير عقب ما البرقع زينها اني النقاب اصبح لها مثل الخفير عقب ما هي مع صلاته صبح حية الظهر يذن وهي تعزف شخير من عقب ما نمها برض الخلية امرحت في غرفة كل حرير من عقب ما واهب عشتها شقيه الخدم قالوا لها كلش يصير تمر وتنهو مطلبها هديه هي على المرك مثل زول المدير هي على المرك مثل زول المدير هي على المرك مثل زول المدير هي على المرك مثل زول المدير